「この世の人生を変え ا のは」<音楽> عليها وهم ع ل ي ه ا قرود و ه م ع ل ى ما ي ف ع ل و ن ن ا ل م م ؤ ي ن ش ه و وما د ن ق ب م ن ه م إ ل ا ت مضمون اجتماعي ل ز ز الحديد م ل و س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء شهيد إن ا ل ذ ي ن ف ت و م ؤ م ن ن ي و ا ل م ؤ م ن ا ت م ي ه どうもありがとうございました。 الله من ورائه محيط بل هو قران مجيد في نوح محفوظ الحمد لله رب العالمين す <Yes. S 2>、yes. 「今日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も 「なぜなら」